محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واجب امتثال ما ذكر او عرف من قصده ما لم يكن محظورا سواه الذي يجلس عليه الجامع مره هذه هنا برنتال ايوه باقي ماشي يلا تعال ما سكت في شيء تنقعه ولا بشي محادثش لما غمز واحد شي وما ولا ها لا بعضهم الرئيس <سؤال> يدخل معهم قالوا في بعض الحماية هم دروا شيء ما يدرونه بها يجيونه شريح حمس بها ها شريح حمس بها ها قال ويجب بسم الله الرحمن الرحيم قال فصل بما يجب مثالهم الوصايا ومن يصحى الإصالة وبما يصح الإصال ويجب امتثال ما ذكر <صف> يعني ما ذكر الموسي أو عذرها من قصده ولا دروا من قصدي كذا ووجب عليه اللي مثثروا ما أردت إذا قدروا إني مثلاً أردت فلان الفلان ولا غير فيمثثرو كل إنها فلان ولا الفلان ولا, ولا سهل يعني إذا عرفوا طع المرة يعرفوا من قصد واحد مثلا قد يوصي مثلا لفلان وهو قصته الفلان جاءنا أو الكذا ودا ما بالفلان سهل هذا هو مثله ولا كذا ولا فلا أحد يعني بيده ولا لما يقدروا لا ما عاد لما أحد إنك إنك فرض النهبات فلاي ها ما قصه الفلان الفلان بل هو يشتيه قربة الفلان ما. ولا ما كان مثله قصه الفلان ولا ما كان ايه ايه ايه ايه ايه ايه قال ما لم يكن محظورا إلا إذا كان محظورا فهذا لا يجوز ما هو امتال وتصح بين أهل الدمه هذا تصح لا الوصائب بينه... بين الوصائب بينهم؟ كل واحد يوصل الثاني؟ فيما يمكن وش عاد ما ولو ولون كنيسة أو بيعة لا لا أيوه يعني هو إذا قدوا هي صح الوصائب بين يعني أموالهم ما هو اسم الله؟ أخاف؟ ما ما هو اسم الله؟ a kde? Ulehl katedrála? Ulehl katedrála? Jí učin katedrála? Ulehl? Ulehl? Ne? Ulehl katedrála? Jí učin. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. Ať seříží. وما هو جديد وما هو <سؤال> ما هو يعني ما هو الذي اليهود واليه على النصارى قال كنائسه اليهود او اليه عند النصارى طلعت بس يرجيه في بلاد النصارى وزي قرسه يجيوا اليهود إذا قال هنا النهب معنا انهم البيع قال للنصارى سارة وتصيحوا لذي من الله تكون هناك ذكر حين ذكر في ال الوقف هو فيدي وشو قالني ندرت للرح ده كذي قال, قال وصلت محررة ها تكونهم قال هناك قال لنا لا لا البيع عليها ذا وها أبو على حواشي قالواها ما بشي بيا لأنهم كانوا يهود ما بالله كناس ما يبيع لا حلم منه كله البيع كذا البيع هي النصارى والكناس هي اليهود اللي كناس كله نجي هذه بصانع وبيع تقولوا كانيزة نحساء كله كانيزة وريك قاتل العمد, ان تأخرت يصح لقاتل العمد لا تأخرت انت اخرت يعني صحله الدمي وصح قاتل عبديلات اخرت 3 سنين والدنيا ما قد ما صار صار صار صار صار. صار. صار. إذا أصاله ما سابر سادر من سفرنا واحصل قام يقتله ما ماجهني. ما لديك شيء من هذا النصارى ما لديك شيء من هو المسيحين عن النصارى خيرهم باقي يقولوا أصل النصارى هم يهود هم يهود ما بلحين قال من أنصاري الله قالوا نحن نصارى قل يهود <ام> هم يهود موسى واتباع يسرى لا بعد لا كلهم تقال آية اليهود قال اليهود من أنصار الله هم يخاطب اليهود قالوا نحن أنصار الله واللا أسن الكمل كانهم يهود ما بلاده ليه ويد قال عيسى بن مريمه لا أهل حوارين لا أهل حوارين أو بعد هال عاده حتى حتى مساله التحديد اليهود قالوا نحن انصابوا ورجعوا سموا حواري اخر مره اي بعد ولا ما كان واحد يهود كانوا يقولون يهود ورجعوا سموه باسمين حتى اشاره انهم هاي داي كانوا <تصفيق> يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جاء عيسى وقال يا بني إسرائيل هو رسول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم عيسى ورجع آمن الطائفة هذه آمنت سموهم النصارى وذه آمنت يسعى على ما هم خليه يهود آخر رسول الله إسرائيل آي آه. بعد إلا محمد صلى الله عليه وسلم آيسى وتصحب أيضاك في مملكة نستنى وبيعه وتصحب للذمي هذا الوصية تصحب للذمي وحدي وصيب للذمي ولقاك للعمد انت آخرك وللحمل يعني يصح واحد إنه يصير للحمل لا يقول شرط هنكون خارج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما ما لا يوصف لا يتبقى الحديث لا يرغب الوحيد التواصل للإحراسة كل أحيان أيها انتها تولي الحمل والعبد وبهما يعني صح أن واحد يصيب العبد يصيب الحمل يوزيله يوصيله ويصيبهم ماذا؟ الحنّي داخل ما هذا؟ الحنّ يعني يسبر واحد يصيب الذي في بطن هذه المرأة. أنت معتمال بس بتجوسيبه الذي في بطن هذه المرأة. ما وضرونا له؟ آه؟ ما وضرونا له معين سبب؟ في بطن؟ الحنّ. عنقه لا لا لا. مثلاً في بطنها جنين. تجوسيبه أصيب أو له؟ ما أه بعد قادر في دين اللي رأي ولا ما عنده ذاب الدخامة وسيدها هي من غارك مزوجة أوصل والحمل والعبد وبيهما وبالرقبة دون المنفعه هؤلاء تصيب الرقبة دون المنفعه يعني مثلاً بلا شياط دون سواء وبالرجاء دون المنفعة والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت ومؤبدة وعكس ذلك كل هذا. وليدين الخدمة خلاص. وليدين الخدمة عند أوصاب الوش بالرجاء دون المنفعة. ها الرقبه المنفعه عام مثلا جاء انا وصيت بعبد الله وخدمه له في الامر تمام اولين الخدمه يعني لها الفائده الفرعيه كان ثلث والمهر والكسب وعليها النفقه والفطره ولي رقبتها الاصليه والجنايه والجنايه يعني اذا جنوا عليه هي له لانها جنح على الاصل دي دي دي دي دي دي. وهي عليه. هني سب الرجلا. ما يقولها لك وما نفع لي. ما ها، لك. و. ها ها ها. فرك الفايدة العصريه. إيه، بعد ها. فرك الصوف واللبن واللحم. ما ما ما هذا اذا هو موجود اله موجود إذا ما بالشيء ما, في في ما كان جزءا في المبيع، ما كان جزءا من المضيعة والفائدة الاصلية وهذه ما هو جزء من المبيع بال خلي ما هو موجود وقت الوصية خلي ما ينويه الدكتور وقت الوصية هذا لما اذا كان الفرعية لا كان كل الكزم. لا لا صاحبة المناع والكذب وعلى من هو المطراسي ها والذي ركب فائد العصري كالولد والصوف اللب العصري هو صاحب العين ما عاد يبغى عليه عاد و هذه صاحب الأصل داخل هذا الفرعي هذا الفرعي بتيجي بتشتغل ولا مقارنة. لا ماذا رحنا أجرناه فيجي هالإيجار وإيش داخل اللبن ولا ولا كل ما عيوبك عليه ذاك بعد الإيجار رح نيجي على هذا يا رب الله يعني اصله وعلى انها كهول الفطره ولدي الرقبه الاصليه والجنايه وهي عليه واعواض المنافع جنايه عليه لا لا خلاص ولا اصل يعني مدير رقبه انت لا لا الفاده ولك الجناية إلى جنا على البقرة ذه تيجي وكل أرش خلاص وهي عليه ها. وهي عليه والجناه إذا جنس البقرة لطحت واحد من العزي فجناه عليه وهي عليه وأعاظ المنافع قالوا على أعاظ الرغبة أعاظ المنافع أعاظ المنافع إذا سهلكهم إذا سهلكهن وعلى وعلى ذي الرغبة أنت إذا سهلت إنك تنتل... فعليك قيمة منافع ذلك. المنافع ذلك من تفات سهلك. إذا انت تفات سهلك الحين. انت تفات سهلك الحين دا. والمفرد من المنافع ذلك. فعليك انك عواط يا جماعه ايوه يا جلال ابن النهبات والدا والد بعيد السهله كهو لغير يعني مثلا جاوه باع, باع بعد الرقبه ما انت سداوله ما بعد بتحيد اختار ما دام اي له ربع عاد لها المرافعه عاد لها المرافعه دي يا عم ترى الهدايه بتاع عبير ده به لا رضيت خلاص في باجي وتمام ايه رايك بالمده؟ سابع انا نصبع الديره الورد والدمار يا باجي هلا بعدها لا ان سعر بغير القتل للحيلوله لا جاء هي بين الحيلوله كان حانفاجب او يعتقد فارس ما يجيبت منفعه الا لدين لنفع واما بالقتل لازم مو شيء وهذه القيمة اللازمة لدل هي للحيلوله بينه بين ما يفعل يعني قد يقول واحد ايش بسببه هي اللازم الحيلوله حقت القاسم والداود الى موت المصالحه وشي الواش؟ بلا موش هلاش على حلو؟ دماغ موش. أعظم منافع بلا موش هلاش على. دماغ موش. تام موش. مبسوط على ماذا؟ ماذا؟ قبرت على ماذا ماذا؟ شو خلاص؟ لا والله. لا والله. استهلك. استهلك. استهلك. استهلك. في <تصفيق> حسابات رام الماء يقدروا النفقات وي ذا كم هو سهل يا خماجه ماشي دير ضروري تاخذ <تصفيق> انتباهها على كم منه يطرح لك او العبد ولا تسقطوا بالبيع هذا اذا بعتها ما سقطت همها عادها احنا ولا تقطوا بالبيع وهي عيب وهذا البيع إذا أبعدها ومنافع ذلك هو عيب إذا أبعدك إذا أبعدها منه يردها يرش لأنها عيب ألا بكرها جاء وبدوا أوصي جفال ذلك قام يبيعها منك فأنت هي عيب يعتبر الوصية حين منافع ذلك هي عندك عيب يعني إذا تشترد المبيع بها أرده وهي عيب ويصح إسقاطها جاي لاسكات حق الخدمه يعني حين يبيع يبيع ويضا يسكن حلوه صار مستك يقدر قاعد يبيع ولو البيع <متصف> <متصف> <من؟ أنا بيسودها. متصف> ديه. ها أسقطها سهل وقلت فيها سهل مع اللي حق أما ذاك عن داك هذي أسقطها هذين من فعل الفوائد به؟ <تصفيق> أعم <ساعدة> فاصلين <فيها. تصفيق> فاصلون وتصحب المجهور هذا <تصفيق> ما هو ضرورة في الوصية أن تكون معلومة مثل البيع ويصح بالمجهود جيزا وقدرا ويستفسروا ولو كسرًا هو يستفسر يعني وش أردت يقول أردت كذا والله ولو كسرا إذا ما في السر لا يقبله ما في السر ما الورثة هذا هو الجاهل <تصفيق> إذا مات ولا قد لا الورثة هي أهم العيب أنا <تصفيق> أقول <تصفيق> أدنى إذا هو مثلا قال أوصيت لك لا يجوز إنه يقول أوصيت لك بشيء العشرة <تصفيق> <تصفيق> إذا مثلاً قال أوصيت لك بعشرة هذا أبوه يعني ذي باي لا يقبل لا تقبل كل شيء الجاهل لأن معنا بعض الأشياء يقبل جهالها كل كلية الجهالة بعضها، مثل إيه ومثل ذا، ومثل, ومثل قالوا لا يقبل ولا شيء من الجهالة ولا، لا يقبل ولا شيء من الجهالة. قالوا لي عينه، ومثل هو يقبل شيء من الجهالة. لا استبرت تقول ولا شيء من تمام ما كل كلية الجهالة. لو لك بشيء هذا لا يقبل. ما بالشيء إذا أقول له أوصيته أما إذا قعد عينت جنس يقول له أوصيته بعشرة ره عشرة دراهم عشرة كذا يفسرها يبغى تفسرها قالت بن في المجلس الذي صاحب جعل بعد بعدما اتبار عنه ولو قصرنا ما يكرهه إحنا في علاقة على يا يقصه هو عين انا اوصيت الموصى انا, أنا. أيه أنا أوصلت لك بشيء ما نذكره يلزمني ان اعيد ويجب علي يكرهونه يوصي انا نحلف على الكلمة انا الموصي اي اما اذا مثلا ما الموصي ما ابلى ذريته على العلم يعني ما نعلم إلا كهنارات كذا ولا انه لا كذا شي حد هون بقى صار راسه اي دايه يا نهار خطه ما الشيء خلص تنتبه للوصيه باقي لك شيء رحم فوندها ان هذا هدايا اعلن انك ما ارت تنزل له حشماني ما ارت تنزل له ما, ما, ما جاب هي عشرة مليون ولا هدي الكبير ها تعكس اي افضل يا فهذا قد بصيرها في الزكاة وكلهم عددوها وعندها نقول يا الله مطلح ترى قدام يخرج ريال يمني شكرا عب الشعب الرحمن وعددوا لي فمسو خمسة ريال عشرها كباش عشرها جماعة عشرها كباش عشرها لا. لا. <تصفيق> آه، لا. لا. آه. <تصفيق> ما ولا شيء هذا بالضروره يعني ما اذا بده حد يراجع على الوصيه يراجع وصلها عادي بدك تراجع بده ما صار قبل اذا ما تي اكثر قد تي ما هي على اللازم انا بدي اتصل على واحد لا شيء بالواحد هذا هي ولا السياره وعندي فلان كذا وعندي فلان كذا <تصفيق> المالية <أيوز> المسؤولة في صحة لأنه باقلو في صحة لأنه باقلو صحة حاجة عازي أنه مصد من الواقع حين كوذ الوراء هذولة حاله لا إله <أخير> <دولة. أخير> <أخير> الله. الله ما قام به لا مرجى إلا فرمت يعني دورك ما شاهلو ولا ما أنا أعرف أحد، ما بلا واحد. سيد عبد الله شيرنا بلا حالة مسكين. أنا أعرف له عبد القادر كان اشتغل معه هو عبد الكريم يسوي. أما لما مع هناس عند الريطة ولا عن حاجة ولا من أجاربه. لما بدأ وقت ال الإسلام الباب يعبد تعاب <متوسط> يا خلاص المال المنقول وغيره هذا اوصى هذا بثلث المال تاخذ سوى المال منقول ولا غير منقول يعتبر ثلث مع ولو دينا فإن كان لمعين شارك في الكل فإذا كان هذا الوصية لمعين، فلا يشارك الورثة فيه كل المال. إذا وصى نبيذ المال كل شخص، فلا يشارك الورثة. واحد منهم. وإلا فإلى الورثة. وإلا يعني إذا ما وصى به المعين ما مثلا قال الفقراء، فالورثة هم يعينوا أقل شيء ثلاثة يعينون. هذا بدينا. سوا ما ضروري يكون هناك مقصوس عين لبده وإلا في الورثة تعيينه وثلث كذلك أدريه جم كلا يا زلم حين عشر كم بس من عين أنا